أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هذه أول ترجمة تأتي معنا وهي كما قلنا أربع محاول كانت المقدمة قبل ما نبدأ في الأربعين خلصنا اثنين محورين وباقي محورين اللي هو الإمام النووي وقصه ال40 النويه وابن رجب وال50 الرجبي ان شاء الله باذن الله هتكون التراجم بعد ذلك مكتوبه وتوزع عليكم بحيث ان احنا ما يعني نستعبدها استعراض سريع وتكون معكم قبل ما نستعبدها ان شاء الله باذن الله ان بنبذل مجهود في الجمع والتوثيب للترجم واستخراج الفوائد والدروس والعبر ولكن حقيقة كنا نقف مع الإمام الناوي وقفة مطولة شوية ومع الكتاب لأن هذا يضع عليه هذا الدرس وحقيقة الرجل شخصية فريدة عجيبة مليئة بالدروس والعبار كما سيأتي معنا الإمام الناوي هو الامام الحافظ الأوحد شيخ الإسلام العالم العلامة القدوة الحجة الفقيه العابد الزاهد علم الأولياء المشتهد رباني مفتي الأمة أحد الأعلام شيخ المذهب كبير الفقهاء في زمانه صاحب التصانيف النافعة التي صارت بها ركبان واشتهرت بأقاص البلدان هذا الكلام ليس كلام انشاء ولا كلام ممدح يعني يمدح فيه رجل على غير ما كان فيه بل كل وصف من هذه الاوصاف اجتمعت لهذا العلم الامام عليه رحمه الله ف اسمه هو محي الدين ابو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام هذه تحفظ محي الدين معروف ده ايه اللقم وابو زكريا ده ايه الكني واسمه يحيا يحيا ابن شرف فهذا يحفظ النووي مولدا لانه ولد بنوى كما سيأتي الشافعي مذهبا الدمشقي اقامة الحزامي نسبة إلى جده الأعلى حزام وليس إلى الصحابي حكيم بن حزام وكان يكره هذا اللقب محي الدين وكان يقول لا أجعل في حل من لقبني محي الدين النواوي بإثبات الألف وبحذفها النووي كان أسمى كث اللحية فيها شعرات بيضاء كان ربعة مهيبا لا يرى الجدال ولا تعجبه المغالبة احنا إن شاء الله بإذن الله يكون عملنا كله مرقم أرقام. فإحنا بدأنا أول رقم تعريف بطاقة تعريف هذا رجل واحد هو فلان اثنين مولده ولد في العشر الأواسط وقيل في العشر الأول من سند ستمائة وإحدى وثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وثلاثين وستمائة من الهجرة ستمائة واحد وثلاثين في نوى من أرض حوران من أعمال دمشق وعليكم صلى الله بسوريا المحرم تريد أن تدخلوا أهلا انا ضع سوق الباب وين الجاس خلنا ما عبدالله يطلع او تلي يبقى كم تاريخ المولدة جماعة العشرة الاوائل او الاوسط من من شهر المحرم سنة 631 هجوية هذي تحفظ لأحد طالب العلم لابد يكون مطبط بالعلماء عن قرب يعرفهم ويعرف اسماهم ويعرف حياتهم ويعرف مولدهم ويعرف من أمورهم خصوصا مثل هذا العالم الإمهام في نوى من أرض حوران من أعمال دمشق بسوريا من أبوين صالحين نوى دي قرية من قرى حوران وحوران دي بتمتد جغرافيا جزئين في أه أه الأردن وجزئين في سوريا كانت الأول الحدود مفتوحة فتمتد غرافيا من الكسوة جنوب دمشق لتشمل محافظة السويداء شرقا ودرع غربا واربد ورمثا جنوبا فيها اربع محافظات درع والسويداء في سوريا ورمثا واربد في الاردن وقد درج في ربوع تلك المنطقة ثلاثة من مشاهير العلماء الاعلام الامام النووي من نوى وابن القيم من ازرع وابن كثير من مجل التابعة لبصرة الشام وكل هذه المناطق من أراضي حران نزل جدهم حسين احنا قلنا هو يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين بدأ مكانهم موطمتهم بنوى بجدهم حسين بالجولان بقوية نوى على عادة العرب فأقام بها ووزقه الله ذوية إلى أن منهم عدد كبير نشأته هذه المسألة الثالثة ألقى الله في قلبه منذ نعومة أظفاره حب الدين والعلم فحفظ كتاب الله وقد ناهز الحلم تولى والده بعايته وتأديبه وحضه على طلب العلم من الصغر هذا مهم جدا للواحد يكون حريص على أولاد المسلمين عموما سواء أبنائك إخوانك معك في المسجد معك في الحارة أين كانوا للواحد يكون حريص على أن يوصل الخير إلى الجميع فكان يحض على طلب العلم من الصغر وهذا من حفظ الله تعالى وعنايته به الله عزا قل لما يوفق الواحد يوفق له والد تحرص على تعليمه كان عندي في مركز تحفيظ ولد يعني اتقرب واتوسل الى ابيه بشتى الوسائل والطرق ان يعطهنا يومين بس نحفظه من كتاب الله شيك وسبحان الله بعد فترة لا حصل تعليم ولا حصل القرآن وكده فمن عناية الله وحفظ الله عز وجل ان يوفق الجو والأسر والبيئة اللي تعين وتساعد على تعلم كتاب الله وتعلم الاحكام الشوعية فكم من والد ينشغل عن أبنائه ولا يهتم بهم ولا يتعاهدهم ببعاية والحفظ وكان لهذا التشجيع أثره الواضح في تكوين حياته العلمية وصدق من قال فيه لقيت خيرا يا نوى ووقيت من ألم النوى فلقد نشى بك عالم لله أخلص ما نوى وعلى علاه وفضله فضل الحبوب على النوى كان أبوه عنده دكان وكان يعني أهل مستورين يعني وبقي يتعيش في الدكان لأبيه كان أبوه يحطه كان ينشغل بالقرآن عن البيع والشراء وقال شيخه ياسين بن يوسف المراقشي وأيت الشيخة محي الدين وهو ابن عشر سنين بنوا وهو ابن عشر سنين بنوا والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب ويبكي ويقرأ القرآن في ذلك الحال يقول فوقع في قلبي محبته وكان في دكان أبيه لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن فوصيت الذي يقره هذا الشيخ هذا يسين بن يوسف يعني وصى الشيخ الذي يقره القرآن وقلت هذا يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وهذه بصيرة يبصر الله عز وجل بها أولياء خصوصا أهل العلم فيقول يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه فقال لي أمنجم أنت قلت لا إنما أنطقني الله بذلك إنما أنتقني الله بذلك ممكن واحد تشوف نبوه وتهمله كم من ولد تلقيه ما شاء الله يعني سبعي البديهة وسبعي الحفظ وسبعي الفهم وكذا ويهم ال أو يعلموا الأغاني ولد صغير يتكلم بصعوبة جدا جدا لكن عنده حافظة ليتبوه محفظه من أشعار يا بيت العرب بس لا والجاهلية كمان والغزل ينفعك وينفعه هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن الواحد يوفق إلى من يرعاه ويتعاهده ويحبه ويحوطه يقول أمنجم أنت قلت لا إنما أنتقني الله بذلك فذكر ذلك لوالده الذي يقرأه ذكر ذلك لوالده فحرص عليه واهتم به وبعدين من اهتمام وبعاية الله عز جل به إن أبوه نقله في سنة 49 إلى دمشق وكان له من العمر 19 سنة وده كانت عادة العلماء إن هو يبدأ بأهل المنطقة اللي هو فيها يتعلم ما عندهم من علوم ويحصل ما لديهم من علوم وفنون ثم يبدأ في الرحلة فنقله أبوه إلى دمشق ليشتغل بها فنزل بالرواحية يتقوت بالجراية ويدي بس يعني يدولو وين وديتو يا شخي عزل وين وديتو هذا دمس مهم جدا كيف حرص الناس يا جماعة مع فقر شديد فيهم الجباية هم الأكل بتاع المدرس واجبة كده عادسي مثلا ولا مش عايي في ايه واجبة أقرب ما تكون من بتاع السجون والحاجة الدين وحاجة في قلة ويدرس فدرس التنبيه وحفظه في أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب في تمام السنة على الشيخ الكمال إسحاق بن أحمد المغيبي يقول الشيخ بقيت بها نحو سنتين اسمعه جيدا فضل في المدرسة دي حوالي سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض لم أضع جنبي إلى الأرض وكان قوتي بها جراية المدرسة لغير هذا يعني أنا حريص أني ما أعلق إلا بعدما نطلع بعض الخطوات في لأن الوقوف مع مثل هذا رجل يعني لا ينتهي المقام بالحديث عنه يقول بقيت بها نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض وكان قوتي بها جراية المدرسة لغير ومن عناية الله تبارك تعالى به أن أبوه أخذوا إلى الحج حج مع وليد سنة 51 خرج في رجب وأقام بالمدينة نحوا من شهر ونصف أخذته الحمى لما خرج من نواء بدأت الحمى به وبقي هذه الفترة ولم تفارقه حتى يوم عرفه يقول ولم يتأوى قبل حمل طبعا يعني هذا من حرصهم على النطق حرصهم على أن كل شيء يكتب بين يدي الله طبعا تعالى وهذا ليس بغريب عن أمثال هؤلاء فقد قيل للإمام أحمد لما أن في مرض موته حتى الأنين قال الأنين يكتب قالوا نعم يا إمام فلم يئن حتى مات مسألة رابعة جده واشتهاده حفظ القرآن وقد ناهز الحلوم حفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف قرأ ربع المهذب في باقي السنة كان يقرأ كل يوم اثنى عشر درسا على ما شيخ كان له 12 شيخ يوميا كل شيخ له عنده درس شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت وطارة في المنتخب لفخر الدين عليك سارة همة همة يعني لذلك كما سيأتي معنا مع حياته القصيرة أخرج هذا النتاج العظيم كان لا يضيع وقتا في ليل ولا نهار إلا في الاشتغال حتى في الطرق يذاكر المسائل ويكذبها وإنه دام على ذلك ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق سمع صحيح مسلم من الرضي ابن البرهان وسمع صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنساء وابن ماجة وجامع التيمذي ومسند الشافعي وسنن الدار قطني وشرح السنة وأشياء عديدة شيخ كان يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة كان محققا في علمه وفنونه مدققا في علمه وشؤونه حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بأنواعه وغريب ألفاظه واستنباط فقهه حافظا للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء, ووفاتهم واختلاف العلماء ووفاقهم سالكا في ذلك طريقة السلف قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم شيوخه له شيوخ كثر لازم كمل الدين إسحاق ابن أحمد المغربي طبعا نحن ما نبغى نقف على كل جملة من الجمل ولكن لوحد يكون حاضر الذهن ويعمل إسقاط يا جماعة إيه المنى أن يكون النووي إيه المنى يكون ابن حجم إيه المنى ما من الذي تلازمه من الذي تداوم على يديه السماع كان الواحد منهم يقرأ صحيح البخاري كاملا في الطواف كان الواحد منهم يجلس المجالس ثلاث مجالس أو خمس مجالس أو ست مجالس يقرأ, يقرأ الكتاب المتعدد الأجزاء هم والبركة تأتي مع صدق الني وحسن الطويل والجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب سمع من كثير من المشايخ قرأ كتاب الكمال في علم رجال لعبدالغان المقدسي قرأه على أبي النقى خالد النابلسي وشرح مسلما ومعظم البخاري على أبي إسحاق بن عيسى المرادي وأخذ أصول الفقه عن القادئ بالفتح التفليسي قرأ عليه المنتخب وقطع من المستصفى للغزالي تفقه على الإمام كمال الدين إصحاق المغربي والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي وعز الدين عمر بن أسعد الإبلي وكان يتأدب مع هذا الإبلي وبما قام وملأ الإبريق ومشى به قدامه إلى الطهارة يعبيلوا المية كده ويروح لغاية ما يقضى حاجته ويعطولوا المية يستنجى بها ثم يقف ويوضعه يتأدب شوف فقه وصل فقه كتب السنة علم الأدب وقرأ النحو على فخر الدين المالكي والشيخ أحمد بن سالم المصري وقرأ على ابن مالك كتابا من تصانيفه وعلق عنه أشياء طلابه روى عنه الكثير كالمفتي علاء الدين بن العطار وأبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي وأبو عبد الله محمد ابن أبي الفتح الحنبلي وجماعة كثيرة ذكرناهم وهذه طبعا لما تصور وتكون معكم هذه أشياء يكبر قراءتها وسماعها وعرضها حتى تكون مرتبط بأمثال هؤلاء مسألة السابعة عبادته وزهده وقف يصلي إلى سابية في أواخر الليل بجامع دمشق في ظلمة وهو يردد قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون مرارا بحزن وخشوع حتى حصل عندي من ذلك ما الله به عليم هذا كلام يقول أبو عبد الله محمد بن أبو الفتح الحمدين كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة ولا يشرب إلا شربة واحدة عند الصحر ولا يشرب الماء المبرد ولا يأكل الفاكهة ولا الخيار ويقول ترطب جسدي إبقى جسمي ناعم كده لا يمشيش معاي ومنع نفسه الفاكهة يقول دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك المحجوز عليهم والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة والمعاملة فيها على وجه المساقاة وفيها خلاف والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء لمالك فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك ورع كان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر مما لا له به علقة من إقراء تعلقوا هادولا ما يخذ منهم شيء أبدا كان أمارا بالمعروف نهاءا عن المنكر لا تأخذه في الله لوم تلائم يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار وإذا عجز عن المواقع كتب رسائل صار إليه ثلاث مراتب كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه بحال. المرتبة الأولى العلم علم الثانية الزهد مثال الثالثة الأمر بالمعروف والنايع المنكر وقاف على حدود الله عز وجل ترك جميع ملاذ الدنيا من المأكول إلا ما يأتيه من أبيه من كعك يابس وتين حوراني والملبس إلا الثياب الرثة المرقعة ولم يدخل الحمام وترك الفواكه جميعا يقول شهاب الدين النويري لم يكن في زمانه مثله في ورعه وزهده كان قليل الضحك عديما اللعب بل هو جد صرف يقول الحق وإن كان عليه لا تأخذه في الله لوم تلائم ويواجه الأمراء والظلم بالإنكار ويكتب لهم ويخوفهم بالله تنسب إليه هذه الأبيات أيا صاحي حذرت كل العنا خذ النصحة تدرك جل المنى يقول النواوي ذو الاعتنى وجدت القناعة أصل الغنى فسرت بأذيالها ممتسك سألت الإله بألطافه ينلني الغنى عند أسبابه ويقنع قلبي لأرضى به ويقنع قلبي لأرضى به فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فكم للمهيمن من أنعم أفاض وأغناك عن مجرم فحسبي ربي من منعم وعشت غنيا بلا درهم أمر على الناس مثل الملك رغبه بعض إخوانه في الزواج فقال مالي وللزواج يشغلني عن أحب الأشياء إلي وهو العلم فلم يتزوج حتى لحق بربه روي عنه أنه أنشد أبيات عند الوفاء منها وبالسير روحي يوم تسير إليهم تباشر قلبي في قدومي عليهم مقام به حط بحال لديهم وفي رحلتي يصف مقامي وحبذا لهم كرم يغني الوفود عليهم ولا زاد لي إلا يقين بأنهم مصنفات هذه المسألة الثامنة ألف كتبا في علوم شتى امتازت بالسهولة والانسياب وقرب المأخذ وعذوبة الألفاظ وعدم التكلف فترك آثارا علمية قيمة في مختلف علوم الدين نفع الله تعالى بها بتصانيفه وانتشرت في الأقطار وجلبت إلى الأمصار فمما خلف لنا من آثار كتاب المنهاج في شرح مسلم ابن الحجاج كتاب الأذكار اللي هو اسمه حلية الأبرار وشعار الأخيار وهذا من أفضل ما صنف في الأذكار كما نص على ذلك أهل العلم وكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين منح الله هذا الكتاب قبولا عاما وانتشر انتشارا واسعا بحيث دخل كل بيت وصار في متناول الأيد ولعل من أسباب سر هذا الكتاب حسن طوية ونية صاحبه لما شهد له أقرانه ومعاصره كذلك كتاب الإرشاد في علوم الحديث والتيسير في مختصر الإرشاد والمبهمات في رجال الحديث والتحريف في ألفاظ التنبيه وكتاب العمدة في تصحيح التنبيه والإيضاح في المناسك والإيجاز في المناسك أيضا وله مناسك أخر وكتاب التبيان في أداب حملة القرآن وله فتاوى اسمها المنثورات وكتاب روضة الطالبين ومنهاج الطالبين والمجموع شرح المهذب من أعظم ما ألف في الفقه في غاية الحسن والجودة انتهى إلى كتاب ربا وأكمله بعد ذلك السبكي ولم يتمه أتمه, أتمه بعد ذلك المطيع وشرح قطعة من صحي البخاري وشرح قطعة من أول الوسيط وله كتاب طبقات الفقهاء والمجموع له كتاب في الفقر ولو تهذيب الأسماء واللغات وألف في الأحكام وبستان العارفين والمقاصد وهي رسالة في التوحيد ومناقب الشافعي ومختصر التبيان في المواعظ ومنار الهدى في الوقف والابتداء في التجويد وجامع السنن والأربعين النووية قال ابن العطار وله مسودات وله مسودات كثيرة ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كراس لخطه وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة فلم أخالف أمره وفي قلبي منها حسرات علم راح وقد وقف الشيخ رشيد الدين الفارقي على المنهاج فقال اغتنى بالفضل يحيا فاغتنى عن بسيط بوجز النافع وتحلى بتقاه وفضله فتجلى بلطيف جامع ناصبا أعلام علما أعلام علم جازما بمقال رافع للرافع فكأن ابن الصلاح حاضر وكأن غاب عن الشافع يعني يمدح هذا الرجل كأن بوجود الشافع موجود وكأن ابن الصلاح حاضر وكأن ابن الرافع موجود وهذا بيان لفضله ومكانته تاسعا وفاته ترفي ليلة الأربعاء رابع وعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة ست وسبعين وستمائة هجرية بنوى ودفن بها عن عمر لم يتعدى خمسة وأربعين عاما إلا أنه كان عمرا مباركا قضاه في العلم تعلما وتعليما والعبادة والطاعة ولم يتزوج فهو كان فقيرا معدما يأتيه رزقه كفافا من والدي عجيب سبحان الله من كتب النووي هذا كم من رجل اغتنى وكم من ناشر كتب نشر ومطبع تطبع وتجار يتاجبون ويحصلون الأموال الكثيرة وهو مات فقيرا لا تظن أن ذلك لم ينفع كل هذا مع عطاء الله ولا شيء صافر الشيخ إلى نوى وصار القدس والخليل وعاد إلى نوى وتمرض عند أبيه حتى توفي ليلة الأربعاء ولما وصل خبر وفاته إلى دمشق ارتجت هي ومن حولها بالبكاء عاشرا منزلته وأنا أثرت أنها تكون بعد وفاته تكون إطلال عليه بعد ما تعرضنا له من بذاته إلى نهيته كانت له منزلة عظيمة عرفها الجميع وشهدوا له بذلك قال قطب الدين كان أوحد, زمانه كان أوحد زمانه في الورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش والأمر بالمعروف يقول شمس الدين بن الفخ كان إماما بابعا حافظا مفتيا أتقن علوما شتى وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد ترك جميع ملاذ الدنيا من المأكول إلا ما يأتيه حكي عن الملك الظاهر أنه قال أنا أفزع منه كان يوقف كده ويعترضه ويؤمر بالمعروف عن المنكر فحكي عنه الملك الظاهر يقول أنا أفزع منه كانت مقاصده جميلة ولي مشيخ الدار الحديث الأشرفية مع صغر بعد موت أبي شامة سنة 65 إلى أن مات وثاه غير واحد يبلغون عشرين نفسا بأكثر من ستمائة بيت منهم المجد مجد الدين بن الظهير وقاض القضاة نجم الدين ومجد الدين بن المهطار وعلي الدين الكندي الكاتب والعفيف التلمساني وغيرهم كان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وامرارها كما جاءت وربما تأول قليلا في شرح مسلم يقول تقي الدين السبكي ما بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي ومن ما قيل فيه أيضا أنه لازم الاشتغال والتصنيف والإفادة محتسبا في ذلك مبتغيا وجه الله مع التعبد والصوم والتهجد والذكر والأوراد وحفظ الجوارح وذنب النفس وصب على العيش الخشن وملازمة كلية لا مزيد عليها كان فائق الورع وتسكية النفس من شوائب الهوى وسيء الأخلاق ومحقها من أغراضها عارفا بالحديث قائما على أكثر فنونه عارفا برجاله رأسا في نقل المذهب متضلعا في علوم الإسلام المسألة الأخيرة مصادر ترجمته كتب التي تكلمت عنه كثيرة كعين التاريخ وفوات الوف الوفيات وتذكرة الحفاظ والعبر ودول الإسلام وطبقات الشافعية الكبرى للسبك والبداية والنهاية والنجوم الزاهرة وذيل المرآة والسلوك لمعيفة دول الملوك وشاظارات الذهب والأعلام للزركالي ومعقم المؤلفين لكحالة والاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام السخاوي ومخطوط وسير أعلم النبلاء للذهب وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهب وغيرها كثير نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفيدوس الأعلى يأتي بعد ذلك متن الأيبعين احنا قلنا أن المتن اللي هو الكلام اه قصة اللي بعين تقوم على حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الضرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شهد هذه كل روايات هذا الباب في هذا الحديث هذا الحديث برواياته يقول النوري لما ذكر في المقدرة بعدما ذكر هذه روايات واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت الطرق اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه. وقال الشيخ الألبان عليه رحمه الله في السلسلة الضعيفه وهذا الحديث عنده في السلسلة الضعيفه رقم 4589 ول عنده الضعيفه يلقى هذه الجزئية 4589 يقول يعني بعلق على كلام النول يعني أن كثرة طرقه لم ينجبه بها معروف في علم الحديث أن كثرة الطرق تقوّل حديث الضعيف إلى ممكن تجبره إلى أن يكون حسن لغيره هو ضعيف بس فيه طرق قعدت تزيده مش قوة يعني ايه كأن له اصل او كأنه موجود فيطلق عليه حسن لغير هو بنفسه ليس بحسن بل ضاير ولكن تقوى بطرق اخرى فيقول الشيخ الالباني عليه وحمد الله ان كثرة الطرق هذه لم ينجب بها ضعفه وما ذلك الا لشدة ضعفها واختلاف الفاضي والحق لا زال كلام للشيخ الله يحمد الله والحق أن الحديث عندي موضوع وإن اشتهر عند العلماء وعملوا من أجله كتب الأربعين ولو كان صحيحا لما قيض الله لروايته والتفرد به تلك الكثرة من الكذابين والوضعين لما تقرأ كلام الشيخ الألباني يطمئن قلبك أن هذا الحديث وطبعا هيجي معنا في المقدمة كلام نووي ويقول واتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف طبعا هذه لنا فيها وقفة لما نجي نتعرض للمقدمة ان شاء الله يبقى الحديث اللي بيستندوا إليه حديث إيه موضوع ويويات بتاعته كلها ضعيفة وصنف العلماء في هذا الباب اللي هو باب ايه؟ لربعينات هذه لربعين في كذا ما لا يحصى من المصنفات المؤلفات يعني الكتب فيقول الإمام النوري عليه ورحمة الله فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم ابن أسلم الطوصي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجوري وابو بكر محمد ابن ابراهيم والدار قطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد الماليني وابو عثمان الصابوني وعبد الله عبد الله ابن محمد الانصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين كل دول ألفوا ايه اي بينات. ومع ذلك ده ما يهزناش لان احنا جماعة دي مسألة في غاية الأهمية القطور احنا المستند بتاعنا النصوص بفهم السلف واذا دال بيغيظ وبيكيد كثير من أعداء هذه الدعوة المباركة لها لأنه ما يستطيع أن يدخل عليها أبدا من أي باب يدخل بكذب بإفك بزور ببهتان بالتعرض لرجال هذه الدعوة المباركة أما لا أبدا غيرهم. والواحد يبقى مطبع على هذه الدعوة المباركة صاحب نص يقول القول بدليله يأتي المسألة بأمورها الشرعية كما بينها وبناها أهل العلم هؤلاء مظماء جدا هؤلاء يعني ضرقوا يعني عالم الأعلام الحاكم أبو نعيم البيهقي على جلالة قدرهم ورفعة منزلتهم حتى الشيخ يقول لي إيه و و و و و وإن اشتهر عند العلماء وعملوا من أجله كتب الأربعين يقول الإمام النور وقد استخرط الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداءا بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وكلام لان علينا له تعليق أنا ثلاث لان في المقدمة نرجع له ان شاء الله ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها اللهم امن وقد رأيت جمع اربعين اهم من هذا كله وهي اربعون حديثا مجتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ويقول محذوفة الأسانيد ليسوى الحفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ما دي فكرة إيه اللي ما النووي قال في حديث ضعيف وفي سبق علماء كثر اللفه في الأربعينات وهو استخرب بنا أنه يقتضي بهؤلاء ويعمل أربعين تكون جامعة اتفق أهل العلم أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام أصل المتن يا جماعة مجلس أصل المتن هذا الأربعين مجلس أم لا الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر الزهوري الشهيب بن الصلاح سماه الأحاديث الكلية الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث التي يقال إنما دار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة وقد اجتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا وقابل ستة وعشرين بقى بعض كلام اهل العلم الامام احمد يقول اصول الاسلام على ثلاثة احاديث حديث عمر لعمل بالنيات وحديث عائشة من احدث في امينه هذا وحديث النعمان بن بشير الحلال وبين والحام وبين يقول ان اصول الاسلام كلها تقوم على هذه الثلاثة احاديث حديث عمري وحديث عائشة وحديث النعمان الأعمال بالنيات من أحدث في أمنا هذا الحلال وبين والحرام وبين ويقول الإمام أحمد أيضا الأعمال بالنيات وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ومن أحدث ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث ويقوله اسحاق ابن رهويه شيخ البخاري الذي اشراف عليه بكتابه صحيح يقول اربعه احاديث هي من اصول الدين حديث عمر اللي <Oxide> هو ايه انما الاعمال بالنيات وحديث النعمان وحديث ان خلق احدكم يجمع وحديث من صنع في امينه شيئا ليس منه فهو رد هذه أربع حديث الأول قال ثلاثة وهذا يخلهم أربعة يقول أبو عبيد جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في منها. وجمع أمر الدنيا كلها في كلمة إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب أبو داود يقول نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير وحديث عمر وحديث أبو هريرة إن الله طيب أن يقبل الله طيبة وحديث من حسن إسلام المر فكل حديث من هذه ربع العلم ويقول أبو داود أيضا كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث كم نصف مليون بقى سندها بالسند متصل منه للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة حديث مش عالكمبيوتر ولا بالأدوات السهلة الميسرة بصعوبة وعناء بدون إنارة بدون مكيفات بدون فرش بدون طعام بحياة شديدة القسوة ما صار عظماء من فراغ نو ما تزوج ولا أنجب ويعرفوا الناس أكثر ما يعرفون أهليهم يترحمون على النووي أكثر ما يتحرم على أبيه وجده صح ولا لا جماعة قل قال النووي رحمه الله جاء النووي رحمه الله ومنكثبة قراءة الناس يظن أن رياض الصالحين هذا مثل القرآن ومشهود جدا في الخليج وفي غيره الدرس العاصر هذا من رياض الصالحين هذا يعني كأنه مثل الصلاة الخمس يقول أبو داود أيضا كتبت عن رسول الله يصلى سلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها مرضا منطور هذا الكتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث لكن الصحيب العدد تقريباً هو خمس سلاف والله أنا أو أربعة وسبعين زي كده ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث إنما الأعمال بالنيات ومن حسن إسلام المرء ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يفضل اخيه ما يض ما الا ما يفضل لنفسه والحلال بين الحرام بين ويقول ابو داوود ايضا طبعا كتاب ابو داوود كان كتاب في الاحكام كتاب السنن كتاب في الاحكام فلذلك يقول الفقه يدور على خمسة احاديث الحلال بين وحديث لا ضرر ولا ضرار والاعمال بالنيات والدين النصيحة وما نهيتكم عنه فاشتنبوا ويقول أبو دارود أيضا أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث حديث عمر وحديث الحلال بي ومن حسن إسلام المر وازهد في الدنيا يحبك الله قال الحافظ أبو الحسن طاهر الأندلسي عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البابية اتق الشبهات وازهد ودعماء ليس يعنيك وعملن بنية جاب ابن الصلاح هذا الكلام وأقوال أهل العلم وجمع كل ذلك بعد أن حكم أقوال الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مضاب الإسلام واختلافين في عيانها وجلس يجمعها يجمعها لغاية ما بلغت كام ستة وعشرين حديثا حديث الأعمال بالنيات حديث من أحدث في أمنا حديث الحلل بين والحرام بين حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث من حسن إسلام المر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي حديث يا أيها الناس ان الله طيب ونقبل أنه ون طيبة حديث لا ضرر ولا ضرار حديث الدين النصيحة حديث ما ناهيتكم عنه فاشتنبوه حديث ازهد في الدنيا يحبك الله حديث لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حديث بني الإسلام على خمس حديث لو يعطى الناس بدعواهم حديث جئت, جئت تسأل عن البيب والإثم استفت قلبك حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث لا تغضب حديث إن الله فرض فرائض فلا تطيعوها حديث الطق الله حيثما كنت حديث معاذ العظيم أخبرني بعمل حديث موعظة مؤثرة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة حديث وصية ابن عباس احفظ الله حديث القدر وبيان الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة هذه التي ذكرها ابن الصلاح ومما في معناها حديث قل آمنت بالله وحديث إذا لم تستحي وحديث أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس المكتوبات فجمع النور هذه وأوصلها تمام 42 حديثا وسمى كتابه بالأربعين واشتارت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن مقصده رحمة الله تعالى عليه فهو متن مشهور يشتمل على اثنين واربعين حديثا محذوفة الاسناد كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين احتوت على مهمات ونبهت على طاعات ولم يشتهر كتاب في الاربعين كم اشتهرت الاربعين النووية قال في كشف الظنون وقد اعتنى العلماء بشرحه وحفظه فكثرت شروحه شرحها النووي شرحها ابو العباس الاشبيللي شرحها ابو الفتح إيه إيه ابن دقيق العيد انا لما جمعت العلماء اللي شرحوها وقفت على تواريخهم هي عجيب جدا ما تم في سنوات الا ويتعرض لها العلماء بالشرح يعني النووي قلنا توفي سنه كم يا جماعه كم 676 وولي سنكا ستمية واحد وثلاثين ستمية ستة بعد منه ستمية وبعد منه سبعمية واثنين. بعد منه سبعمية وعشرة. بعد منه سبعمية واحد وثلاثين وهكذا شروحات كثيرة جدا كل هذه الأواق انا سطرتها شواح لهم ها؟ كل هذا قديما وحديثا اهتماما واعتناءاً لهذه الأحاديث العظيمة من تحقيق ومن شرح ومن اختصار ومن يعني سبحان الله متكلم عنها من العلماء المعاصبين جدا جداً شاء الله الشيخ العثيمين عليه ورحمة الله الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ عطية سالم الشيخ ابن جبين مشايخ كثر ولا يزال العلماء يتناولونها بالشرح لأهميتها وعظمها نأتي بعد ذلك لابن رجب وطبعا احنا قلنا النووي ادنا الاستفادة هنبدأ بقى ان التراجم بعد ذلك نجهزها تاخدوها تقراؤها عشان نوروا عليها مور الكرام ونسألكم بحيث انها ما تاخدش مننا ربط طويل في الشور فنبدأ بابن رجب ولكن ابن رجب الجزئية الاخيرة اللي هو ايه الخمسين زاد ثمانية أحاديث وأتمها خمسين حديثا وشرح كتاب الموسوعة العلمية الرائعة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب جميل أهذبه واختصره الشيخ سليم الليلالي في مؤذن والعلماء لا أعزالوا واشتغلوا عليه الكتاب يستحق المدارسة ويستحق أن الطالب العلم يقتنيه ويقع فيه دوما ما تكتفي بمربة ولا مربطين فيعني أظن والله أنا من الواحد يعني الشغل على هذا الكتاب يمكن أكثر من 20 ثلاثين من فضل الله سبحانه <تصفيق> هو يستحق أكثر من ذلك والله عنده الكتاب يرى أنه يستحق أكثر من ذلك بنتوقف عند هذا القد ونبدأ بإذن الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الحديث الأول حديث الأعمال بالنياد صلى الله عليه وسلم ونعمر الصالح ونوفقنا لمحبة يوضى وصل لله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم